ولما بلغ اشده واستوى آ ت ي ن ا ه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل ا ل م د ي ن ة على حين غفله من أ ه ل ه ا فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إ ن ه عدو مضل مبين قال رب إ ن ي ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إ ن ه هو الغفور الرحيم قال رب بما أ ن ع م ت علي فلن أ ك و ن ظهيرا للمجرمين ف أ ص ب ح في ا ل م د ي ن ة خائفا يترقب ف إ ذ ا الذي استنصره ب ا ل أ م س يستصرخه قال له موسى إ ن ك لغوي مبين فلما ان اراد أ ن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا, موسى قال يا موسى اتريد ان تقتلني كما قتلت نفسا بالامس ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض وما تريد أ ن تكون من المصلحين وجاء رجل من أ ق ص ى ا ل م د ي ن ة يسعى قال يا موسى إ ن الملا ي أ ت م ر و ن بك ليقتلوك فاخرج إ ن ي لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجهت القاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أ م ة من الناس ي س ك و ن ووجد من دونهم ا م ر أ ت ي ن تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدرا ل ر ع ا ء و أ ب و ن ا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال فقال رب اني لما أ ن ز ل ت إ ل ي من خير فقير فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت إ ن أ ب ي يدعوك ليجزيك أ ج ر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين قالت إ ح د ا ه م ا يا أ ب ت ا س ت أ ج ر ه ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان أ ن ك ح ك احدى ابنتي هاتين على, على ان تاجرني ثماني حجج فان اتممت عشرا فمن عندك وما أ ر ي د ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك ايام الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل